وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وتخشى مما سوى الله هو حق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وترى زوجنا كذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولا كير رسول الله ولكن رسول الله وفات من نبي وكان الله بكل شيء عليما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 وكان بالمؤمنين رحيما